ارجع مرة تاني لربنا ارجع له بالصلاة يعني ايه بالصلاة يعني اسكب نفسك امام الله وقول له يا رب انا عايزك انا عايز ارجع اليك انا من غيرك ما سواش حاجة ابدا انا فقدت حياتي لما فقدت فقدت لزتي وسعدتي لما فقدتك وأصبحت حياتي لا شهوة لها ولا طعم لها اسكب نفسك أمام ربنا قل له يا رب أنا أريد أن أرجع إليك ولكن أعدائي قد اعتزوا أكثر مني كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهة ارجع لربنا وقول له يا رب انتشلني وخذني إليك مرة أخرى قل له أنا فقدت قوتي لما بعدت عنك اعطيني قوة خاصة من عندك بعطيني معونة خاصة لكي ارجع بها كتير من الناس ساعات يسألوا ويقولوا عايزين نرجع لربنا نرجع ازاي ارمي نفسك اصاده وقولوا انا عايز اقوم من هنا وقد اخذت بركة خاصة وقد ارجعتني اليك وقد حسبتني ضمن اولادك ومش بس غفرتلي خطيتي انما انقذتني من محبة الخطيه على الاطلاق قل يا رب انا مش ممكن ارجع اليك ومحبة الخطيه في قلبي شيل مني محبة الخطيه مش انا اترك الخطيه وارجع اليك ده انت تجيني واتركني محبة الخطيه وانا لو كنت قادر اترك الخطيئة ما كنت رجعت من زمان لكن انا عايزك تخليني اترك عايزك تديني قوة عايزك تقودني في موكب نصرتك صدقوني يا اخوتي الانسان الناجح في صلاته هو الانسان الذي ينجح في توبته وما أصدق قول ماري إسحاق حينما قال من يظن أن هناك طريق آخر للتوبة غير الصلاة هو مخدوع من الشياطين لأنك بالصلاة تأخذ قوة ترجع بها إلى ربنا لذلك اغصب نفسك على عمل الصلاة أكثر من أي عمل آخر لأنك بالصلاة تزيل الفاصل بينك وبين الله وترجع إليه مرة أخرى عجيب جدا ان ناس كتار يفضلوا الخدمة على الصلاة ويفضلوا الإراية على الصلاة ويفضلوا التأمل على الصلاة ويفضلوا الاجتماعات الدينية على الصلاة ولذلك يفشلون في علاقتهم مع الله ويبقى ليهم صلاة وليهم قراءة وليهم خدمة وليهم اجتماعات وفي نفس الوقت منفصلين عن ربنا مفيش علاقة لا ارجع لربنا ارجع لربنا وخذ منه بعض الناس يظنوا ان الصلاة انت بتعطي لربنا بتعطيل كلام بتعطيل وقت بتعطيل مشاعر في الحقيقة الصلاة في عمقها هي عملية اخذ من ربنا هو المعطي مش الاخر الإنسان اللي يصلي ويشعر في صلاته إنه أخذ من الله هو الإنسان الناجح في صلاته اللي يشعر انه صلى واخذ من ربنا قوة يبقى صلاته ناجحة صلى واخذ من ربنا بركة يبقى صلاته ناجحة صلى واخذ من ربنا توبة يبقى صلاته ناجحة صلى وأخذ من ربنا في الحياة يبقى صلاته ناجحة صلى واخد من ربنا صلة بينه وبينه يبقى صلاته ناجحة ادي الصلاة ربنا يقول لك تعالى تعالى صلي علشان اعطيك وانت تقف كلمتين وتزهق وتتدايق وتسيب الصلة وتمشي من غير ما تاخد منه حاجة وربنا يبصلك مستغرب انت حبيبي مشيت بسرعة قبل ما تاخد ليه مانا كنت هديك ليه مشيت بسرعة ليه تركتني قبل ان اعطيك زهب ومشي طب امشي وبعدين تدور على ربنا ما تلاقهوش ويرد تمشي وبس من غير ما تاخد حاجة ده انت تمشي وقد ظننت انك اعطيت لربنا كم دقيقة وتيجي في السجن الروحي وتروح عامل علامة صح على الصلاة صلاة ايه بتاع ايه ايه الصلاة دي اللي انت عملتها اخدت ايه من ربنا انت انت تمسك في ربنا كده وتقول له انا مش سايبة انا مش سايبة عشان كده الصلاة عايزة طول بال بدون طول بال ما بتاخدش لازم تطول بالك في الصلاة تقول لي يا رب انا ما عقف قدامك ومش عايز اسيبك غير لما اخد منك اللي انا عايزه ما اخدتش اديني ماسك فيك ومش هسيبك لا اتركك حتى تباركني امسكته ولم ارخهي هذا هو الجهات في الصلاة الناس ما تعلموش الصلاة بيفتكر الصلاة يقول كلمتين وماشي او يصلي على الماشي لا الكلام ده مينفعش يا حبيبي انت صلي ويمسك في ربنا وخد وان ما خدتش قل له مش هسيبك النهاردة انت وقعت في مين مش سايب مش سايب يقولوا عليك الإله الطيب والإله الحنين ويقولوا بتقول اسأله تعطى واطلبه تاخده طب أنا طلبت ومش شامش غير لما أخذ خلي بينك وبين ربنا هذا الصراع وهذا الجهاد في الصلاة وحينئذ تأخذ من صلاتك عزاءا ويمتلئ قلبك حبا وتأخذ حرارة في الصلاة ولا تكرر الكلام بطلا كالأمم وإنما تسكب نفسك سكيبا أمام الله كما وقفت حنى أم صمويل كانت تصلي صلاة وتبكي بكاء وتنزر نزرا ولم تخرج من الهيكل الا ومعها وعد ان سيكون لها ابن داود النبي كان لا يترك الله حتى يأخذ يصلي ويقول يا ربي لماذا كسر الذين يحزنونني وبعدين وبعدين يقول ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم ان الرب قد سمع صوت صلاتي الرب سمع صوت بكائي الرب لصلاتي قبل طب ده انت بتقول قبليها يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسقطك لا ده كان الكلام ده في الاول بتقول كسر الذين يحزنون من كان في الاول لكن انا خد يقول انا اتجعت ونمت ثم استيقظت لان الرب معي فلا اخاف من ربوات الجموع القائمين علي ليه اخدت قوة في الاول كنت بقول كسر الذين يحزنونني لكن دلوقتي اخدت قوة اخدت طمأنينة ما سبتش ربنا يصلي داود وقول اني اسمع ما يتكلم به الرب الاله لانه يتكلم بالسلام لشعبه ده كلام يصلي ويستنى لما يسمع ما يتكلم به الرب الاله انه يتكلم بالسلام لشعبه عيبنا في صلواتنا ان احنا بنيأس بسرعة بنزهق بسرعة ما بنرضاش ناخد كلمتين ونجري ليه يا حبيبي كده ليه كده طول بالك على ربنا وتخانق مع ربنا وخد من ربنا وقل له مش سايبة مش سايبة الولاد الصغيرين دول اللي لك بالدقيقة والدقيقتين ويزهقوا ويمشوا انا مش من نوع ده انا قعد لك هنا انا رابط لك في الحداد انا ماسك في قرون المسبح انا متمسك بيه انا همسك عليك جميع وعودك واتفاهم فيهم ويا رب ده انا عيل صغير يعني هو من الصراع والخناء ده زي ابنك الصغير لك لازم تديه مش معقول واحد يسيب ابنه الصغير وما يدلوش. مرة بالاقناع مرة بالبكاء، مرة بالخناء مرة بطلط البال المهم ما تسيبش ربنا غير لما تاخد منه حاجة تشعر ألف في المية وأنت في هذا الصراع إن حكيت الانفصال عن الله راحت وإنك كونت علاقة ومش ممكن بعد الصلاة زي يدي تخرج, تخرج من الصلاة وتخطئ إلى الله ده أنت تبقى مكسوف من هذا الصراع مكسوف وإنت بتقوله مش سايبك مش سايبك إزاي وهتخرج تخطئ لذلك الصلاة تعلم التوبة والصلاة تعلم المحبة تقول بصلي من غير حرارة طب يا رب اصلي我的دين الحرارة من عندك بصلي من غير تركيز هصلي يا رب والدين التركيز من عندك بصلي فيش إيمان هصليеть والدين الإيمان من عندك خد يا رب الصلاة زي ما هي كده بعبلها كده بتعبها كدا. خدها زي ما هي كده ودي من عندك صلح صلح ووضب الحاجات ما بتبتديش كاملة انا هصلي والكمال من عندك هصلي بدون روح والروح من عندك أنا هاخد منك كل شيء مجانا ومش أقولك بالزراعي البشري هتحول إلى إنسان روحي إنما بنعمتك وقوتك وبركتك ومعونتك وروحك القدوس أنا عايزكم تعملوا كده من أجل نفسكم من أجل الكنيسة من أجل المجتمع كله اللي بتعيش فيه صلي الصلاة القوية